ذكر وموعظة ونور الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا النبي بعده صلى الله عليه وعلى آله والسحب أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ آيةٌ أيها الأحبة وآيةٌ اللباب قل البقرة الله سبحانه وتعالى وحنا قصصنا يا رب إسرائيل إنكنا درس بينوت أيها الأحبة قصص كاس وحلال يوحى هرمية وناجي جاند جل إننا نوح ويدرس بينه تهرومري يا خير بينك وكارنا. مركي كف وقاد عن طريق إلهي جل جلاله. يا طريق بيدي إلهي وصوت رأي ومحاسية دم بيشرك يدحت باشان هزيمة يدولي بيدهت بالان. إننا ندرس بينه تايو هلحبه. وأنا سنة إلهي ويان. ألم ترى النبي محمد ومقصوق عليه خبر كيل المدى من بعد إسرائيل. مدى حد بني إسرائيل من بعد موسى موسى بعد اتقالوا للنبي لهم مركه كوي يداه النبي دوري ميد كمدا نبي جودي مركه كوي يداه ابعث لنا نو صبخي ملك النقاط في سبيل الله بقر نو صبخي بقر كان سو نغو دغال غليه الله سبحانه وتعالى جد كيسه ان كو دغالن قال و هو كوي يري هل عسيتم لغا يابا ان كتب عليكم القتال هذي ليدونك واجبي يا دجال، <سؤال> مندع كريسا إلا تقاتل إني من طبعهم وحق كمده، ف كمديه فلنمو، ولهذا مندع كريسا بوادي، هذه بقر لادين صاروا، والدجال ليدون كفر ضياء إني إذا تعلمين أتكل قالوا هذا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله، ما هذا عيوننا إذا تعلمين بيد هذا؟ ناوي؟ سببته وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا وحنا لا سو صار بيضن غريا هاندي طول هنگ. كان نغ مقدسات كانغي ارورتا ندي من لا هيستا مركا سببتان كنتاغالم لهن وا جرت فلان كتب عليهم القتال مركا لو فردي ايها الحبته كالخيط الباداء قليلا منهم يرمو انتو ديكلو يحرره تبدي تشيدي ايها والله عليم بالظالمين إله جلل جلاله ظالمين تووجح ولهذا اجي هلحبه وحين كقادن اينا يدا يدا ومدي وحوي هدي طريق إله يكتاغنات إلهي, إلهي بقولين يا جل جلاله لكن هدي طريق إله يكواعدته وحويعن دللي جمال درم باو دم ولهذا وحوي يتولوا وجه سينو وعربي مركي تقالك إلهي جل جلاله كفر ضيال مين ذكى لا مخالفاتك وضحاك مين نبيك مركي كوي رهدين يبعث لنا ملك النقاتل في سبيل الله إلهي جل جلاله وحوي وح الله صدر طالوت كلاص الصاري طالوت كلاص الصاري بإعتراد ككني نديدين وهو حيد رهدين يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة من المال سدي أرزاق الإلهي قيب إياه أي أحد كلاهي ودور تجل جلاله إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا إلهي أيها واحدة وإيها الدينة شاء الله يوحب الله مبعك عليه ووحي لو لنا على نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا ومنهاينا مركد غالك الأغفرة ديارينا تولوا إلا قليلا منه ما أنتنى النبي يأيد البدين يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلهي رهدين جلاله حدنا ودينا ودوجدة وأن يكون الله الملك بيننا. سداو السورة جلسة إنه بقر نون نقضه أنك أبوه حق بطني. يداو وحولين حولنا لسينين إلهي بوشج الجل جل جلاله سجد أورثي له سجدنا وحوسيا أسبابتي جوش اللي جب قارلها أسبابتي ومدد اللي جوهه لها وزاده بسطة في العلم والجسم. أقوم بإلهي سيئ إلهي ودي كتبوا سيئ دع الكوكو كوكوه قام يومد. صوت أيها الحب قد دوني سمانت ومد ين يبقي هذا النقط أما صفات القائد بالإله دائه وإن يقان إلي ذا حيوي يمامك ومدت هقام إنته وإن يكرتي إلي ذا حيوي يجس وإن يتهوي وقرار قادة كريس ويا وإن يأمان لذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وحنك لو يضنك قدن أن أيها الحب قد دوني سه. إنه يقول قادم أما إلهي عزي كرامي شرفوسي لابد من الاختبار وليس انتحاني أيها الحب ولهذا إلهي جل جلاله هو طويل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلم يعلمن الكاذبين سورة قلمة أيها الحب إنه يقول قادم إن العزية الشرفية الكرامة يكت سجل جل جلاله وكهل وعليس يا أيها الأحبة مدك الله جل جلاله وحسيي وقال لهم نبيهم من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك موسى وآل هارون تحمله الملائكة أسبابتي أيها الأحبة بغر كسلاه جل جلاله وقلت وارتردا واللوع ومع ذلك أيها الأحبة والديدين إذن هل كواحينك قادنينه؟ كرامتي عزته. قديلاه وسنين جل جلاله عدو خلاص الشنايل ماركو. إلهي وعدو دون ملك الدجاجي. قل لله مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء. ولهذا يهلاحبه. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء غدير. ولدنا ربنا إسرائيل القرآن الكريم كاه. ان بدم بايله حي جل جلاله وينو سوك سييو مرنا وحا يهاين فتح من الله ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين مهلا بدم بتقور جلاله شعب الله المختار اي لبحا ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بيانات من الأمر إلى آخر الآيات إذن أيها الأحبة ومع ذلك ساتي تمر كي يكفوا عنه إلى هواه مثي سجلا جلاله ما الحب أودم بيسيا أيها الأحبة قرآن كريم كعيب تضيلهنا وشئ ويتهدن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة ما يصومه سوى العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لقفور رحيم. ولهذا أيها الحبّ شرفت يا كرامة يا عزده إلى حق سائر الرسول يا أي واجبة إذا الله لي قد شرفت يا كرامه أود إلى ذحي يا وحوي كرامة يا ذوي إلى ذحي مودة خسارة كذا ميسا إنك قارونها ماشوا كذا مي إنما أتيت على علم عندي محاودا بإيسا أيها فخسفنا به وبداره الأرض إله ما لقه يجل جلاله صغير حوله السيد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وألا اختبار اختبار بإله كريه يجل جلاله ومع هذا سأصيت أيها الأحبة قال هذا من فضل ربي أبويني لا يبلوني لا أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم wa hala nag dooniyo qisaska quraanka ka buuxa waliba qisadana sheb bani israeel tasliya ma hayo hal haba ka wacay inoo tahay lil muslimiin hadaan nahay kaannama allah jalla jalaluhu min lee w halkaasay ku jabeene maasi ku jabeen ka fogaada وحل نغتو نيله جل جلاله حين وافچيو سي الله سبحانه وتعالى تبته توسن والله العاديل انن كرامه يي عيسى انكر شادينين كلما لا يسوقو ايمادي او هو هو الهيان جل تسارني الهيان تسارن يسغاني سو ديبنو الهيان ربنا دمانتين منجو يمدح الله تل كنا الدولة ديننا ومدين الشعب كنا إلهنا وإلالي. بس يا مؤامرات هي الشرق قال دع العالم الله نغير إن يا خير بدن الله عبد قلوب تنا الله كم داي إله واحد ودي السنين أملي استقرار بين ودي السنين. بارك الله فيكم هذا الله وعلم. صلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى آله والصحب عجبا. هو القرآن والفرقان إليه تنسط الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق نهتدي الحيران فيه والنفس كم إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا ونعيش تحت ننسى الهموم تستقي